فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَتَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُزِلَّ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْمَنَاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ